اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد في الملا الاعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنور بها وجوهنا وتشرح بها صدورنا وتطهر بها قلوبنا وتروح بها ارواحنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزكي بها نفوسنا وتغفر بها ذنوبنا وتقبل بها أعمالنا وترفع بها أعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصفي بها اكدارنا وتنزه بها افكارنا وتنور بها ابصارنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسعد بها شقينا وتشفي بها مريضنا وتصبر بها مصابنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقوي بها عزائمنا ونهزم بها عدونا ونختم بها حياتنا وتطيب بها قبورنا